يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبثغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسرنا أبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم أنبأ به فلم أنبأ به وأظهره الله عليه الرف بعضه وأحرض عن بعض فلم أنبأ به قالت من أن كهذا قال نبأني العليم القبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين والملائم أعذ ذلك الضير إن توب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن الله راعيهم فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه عد ذلك اللهير عسى ربه يطلقكم ان يطنقنكم يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات امنن sajbát,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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبتان صلحا عسار ربكم أي كفّر عنكم سيئاتكم عسار ربكم أي كفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار يوم لا يخز الله النبي والنبي لآمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أثمم لنا نورنا واغفر لنا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالساهما كانتا تحت عبدين من عبادنا لِحَيْنِ فَقَانا ذَهُمَا فَلَن يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَلَن يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلًا النَّارَ بَعْدَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني نُرِيَ مَبْنَذَ عِيرَانَ الَّذِي أَحْصَنَتْ صُرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وكتبه وصدقت في كلام ربها وكتبه وكانت من القانتين